وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهم عنها معرضون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله مشركون ولا يؤمن الا اتر بالله الا وهم مشركون اف امن ان تاثيهم من عذاب الله او تاثيهم الساعه بغتت وهم لا يشعرون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 171. على بطيرة أنا ومن اتبعني 172. وسبحان الله وما أنا من المشركين 173. وما, وما أرسلنا من قبرة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 فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا وَاَنَّ ٱلْءَاخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ عِندَ إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلْغُصْلُ وَظَنُّوا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نصرنا من نشاء حتى إذا استيئسوا رسلوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في قصصهم عبرة لأولي ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ما كان حديثا يفترا ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وتفصيل كل شيء ما لقومي